وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وللدار الآخرة خير للذين يتقولون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضال من الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُثُلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حتى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السماوات وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا أحب الآفلين فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي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 قل من أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ موسى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وعلمتم ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ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 وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك اللَّهُ الله فأنت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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا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 وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لِلْإِسْلَامِ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 إنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إن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 قل لا أَجِدُ فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أَنْ يكون مَيْتَةً أَوْ دما مسفوحا أَوْ لحم خنزير فَإِنَّهُ رجس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 لَعَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وصدف عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يصدفون هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يأتي